وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ ما يَغْشَاهُ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طغى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى ألكم ذكر وله وَلَهُ تلك إذا قسمة ضيزا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. ما أنزل الله إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَ الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُقْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون ك تسمية الأوثان وما له به من علم إن يتبعون إلا الظَّنَّ وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عما تولى ع ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم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 ان ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة, وإذ أنتم أجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وأعطاه لي لؤلؤ أكدا عِدَهُ عِلْمُ الغِيبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعِيَهُ سَوْفَ يُرَى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 وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا أُولَى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوا فغشاها ما غشا فبأي